وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطا ومن قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبه ومؤمنه وديه مسلمه الى اهله وديه مسلمه الى اهله الا أن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 الله عليه ولعنه, ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لستم مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا